إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بريد الإطلاع قبس من نور مبوحق من تراثنا الإذاعي فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل أول من هذا الرحاب الصاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة من تراثنا الإذاعي صهرة يقدمها لكم أسان البحر أنسى الله أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مكتبة الإذاعة المصفية نتوقف اليوم عند شخصية سريدة تركت بصمة في العالم العربي والعالم الإسلامي إنها القدس. نعم شخصية اليوم لا تتوقف عند بني البشر لكنها ذاكرة المدينة تحتل مدينة القدس مكانة كبيرة لدى الدارسين والباحثين والمؤرخين في جميع العصور فهي منذ عهد الإسلام أولاها الإسلام مكانة خاصة بالتوجه للصلاة إليها فكانت قبلة المسلمين الأولى وصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام سبعة عشر شهرا ثم نزل بعد ذلك القرآن الكريم بشأن تحويل القبلة إلى البيت الحرام قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة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 وقد سنفر إلى القدس من مصر كثير من القراء والمتهلين والمتحدثين يعبرون عن أحزانهم وأشجانهم تجاه القدس ونتوقف إخوة الإمام عند أحد مفكرين المعنصرين الذين تناولوا القدس من جانبيها المادي والواقعي وكذلك من الجانب الروحي وحول عروبة فلسطين والقدس يحدثنا صبيلة الشيخ محمد عبد الله ماضي بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله أما بعد فإن عروبة فلسطين أمر يقرره التاريخ ويؤكده ففلسطين أرض عربية يسكنها العرب من قديم العصور حيث نزح إليها البيوسيون من نزيرة العرب وسكنوها وأقاموا بها قبل ميلاد المسيح عليه السلام قبل ميلاد المسيح بأزمان بعيدة فلما أنبعث النبي العربي محمد عليه الصلاة والسلام بالإسلام خاتم الرسالات الإلهية ولما أنهض الإسلام بالعرب ووحدهم في شبه الجزيرة العربية حمل المسلمون العرب الرسالة الإسلامية وانطلقوا بها من شبه الجزيرة ليبلغوها للناس كافة فدخلوا فلسطين العربية فحررواها وحرروا أهلا من الحكم الروماني الظالم المستبد الذي كانت هذه البلاد ترفح تحت نيره من مئات السنين وكان تحرير فلسطين من الاستعمار الروماني في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأقام عمر العزل في ربوعها وسوى بين الناس في الحقوق والواجبات وتمتع الفلسطينيون جميعا في ظل الحكم الإسلامي العربي بحريتهم وبحقوقهم كاملة فقد حرصت الدولة الإسلامية العربية على أن يكون الناس سواسية لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى وإلا بما يقدمه كل منهم من عمل النافع وعلى أن يكون لغير المسلمين من المواطنين حقوقهم الكاملة وحريتهم التامة في عقائدهم وفي موارسة عباداتهم وفي دميع شؤونهم شأن الفلسطينين في ذلك شأن غيرهم من المواطنين في سائل أنحاء الدولة الإسلامية العربية الكبرى فغير المسلمين من مواطم هذه الدولة الإسلامية لهم بحكم تعاليم الإسلام ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ولقد بلغ من حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على ذلك أنه عندما حان وقت الصلاة وهو بكنيسة القيامة عند وجوده بالقدس لم يقبل إلا أن يصلي خارج الكنيسة بدوارها حتى لا توحي صلاته بالكنيسة في مستقبل الايام بالقيام باي عمل من الاعمال التي قد يكون فيها مساس بحقوق المواطنين من غير المسلمين وقد فعل الخليفة ذلك رمزا لتمسك المسلمين باحترام الاجيان والشعاع وبيوت العبادة للمخالفين في الدين وللحفاظ على حقوق المواطنين زميعا في مساوات وإخاء وظل فلسطين منذ الفتح الإسلامي تفخر بعروبتها وتتمتع بحريتها في ظل الحكم الإسلامي العربي على مر السنين وتعاقب حكومات وظل الخلفاء المسلمون بعد عمر يحافظون على عروبة فلسطين ويرعون لأهلها جميعا حقوقهم كاملة بالعدل والسوية لا فرق في ذلك بين ملة وملة ولا بين دين ودين ظل الأمر على ذلك في سائر العهود في عهد بني أمية وبني العباس والإخشيديين والفاطميين والسلابق حتى داء وقت الضعف والتهلف عندما تفرقت كلمة المسلمين والعرب وعندما تهاولوا في الأخذ لمبادئ الإسلام وفي التمسك بمثلهم العليا فحلت بهم الكارثة وغلبهم غزاة المعتدون من الفرنجة والصليبيين على أمرهم واستطاعوا أن يحتلوا فلسطين وأن يعيثوا في الأرض فسادة وما زالت المحلة قائمة يكتوى العرب في فلسطين بنارها حتى قيد الله للعرب والمسلمين من ينقذهم ويعمل على توحيد كلمتهم وتكوين قوتهم من جديد ظل العرب في فلسطين في محنتهم الصليبية حتى ظهر البطل صلاح الدين الأيوبي فرحد كلمة الأمة الإسلامية العربية وبنى قوتها وأعاد لفلسطين العربية استقلالها وحريتها بعد أن قهر طغاة المعتدين وهزمهم الهدائم المنكرت وفي خلال هذه المحنة المشار إليها لم تفكت فلسطين عروبتها ولم يفكت أهلها من العرب من العربية الممتازة التي ساعدت على تحرير البلاد من نفوذ غاصبي للمعتدين من الفرنزة والصليبيين على يد البطر صلاح الدين عادت لفلسطين العربية فريتها وحصلت على حقوقها من دين بعد ان مهد صلاح الدين لذلك بالعمل الذات بالمتواصل لتوحيد كلمة الأمة والضرب على أيدي دعاة الهديمة من النفعيين المستغلين وأعوال الغزاة وديول المستعملين ومن المتنافسين المختلفين على أنفسهم من الأمراء ضعاف النفوس والإيمان الذين كانوا لا هم لهم إلا أن يحصلوا لأنفسهم على السلطان المزيد وإلا أن يفوزوا بحكم إحدى الإمارات الضعيفة الهديلة التي قامت على أنقاض الدولة العربية الموحدة الخبرى ما هذا صلاح الدين للنصر على الأعداء بتحقيق الوحدة وجمع الكلمة وإعداد العدة ثم ضرب ضغبتهم قابية في موقع حسين حيث أباد جيوش الأعداء وحصب قوتهم ومزق شملهم وأذاقهم الهجيمة المنكرة وانتصر عليهم النصر المبين الذي لم تقم لهم بعده قائمة فتوالت انتصارات صلاح الدين وتوالى تحرير المدن الفلسطينية كباعة حتى تم له استرداد مدينة في القدس وتطهيرها من رجل الاعداء بعد الانتصار في موقع تحطين بخليل وكانت انتصارات صلاح الدين المؤذرة البداية القوية الموفقة لتطهير ارض فلسطين جميعها وتطهير غيرها من بلاد الإسلام والعروبة للنفوذ الصليبيين الأمر الذي تم على يد خنفاء صلاح الدين الأبطال من بعده ومن الفترات العصيبة التي مرت بفلسطين العربية والتي لا لازلنا معشر العرب نعاني منها الكثير تلك الفترة التي بدأت بعد الحرب العالمية الأولى بوضع فلسطين تحت الانتدار والنفوذ البريطاني وإن إيمان الأمة العربية وإيمان المسلمين جميعا بعروبة فلسطين وبحقها في الحياة الحرة الكريمة إيمان لا تدعزعه الشعاب ولا تنال من قوة شدائه فهو إيمان بحقنا المقدس وهو يدفعنا إلى العمل وإلى الفذل والفداء لتخليص فلسطين العربية من براس الأعداء وإن الإيمان بالحق قوة لا تغلب فالمؤمنون بالحق المخلصون في إيمانهم والمرحون في الدفاع عن حقهم موكنون دائما بأن الله معهم وبأن النصر لهم وبأنه لا غالب لهم من دون الله والله معكم ولن يتركم أعمالكم وسنصل بإذن الله وعونه إلى النصر في يوم قريب ويوم إذن يفرح المؤمنون بنصر الله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 صبرا روا بي عزتي ومفاخري ها قد أتى في الموعد الكرماء صبرا يليق بحرة وأسيرة يوم النداء يحفك الشهداء سيكون في رقب الزفاف جحافل بيض الأسنة أوجه غراء نهج النبوة في المسير إمامهم والناس والتكبير والعلماء مدّي بساط الحمد تسجد أمة شاهد فأرشد رقبتها النجاء تخفض الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ محمد عبد الله الماضي اخوه الإيمان ننتقل إلى الدكتور حسن عبد الرحمن سلودي عميد كلية الآداب في جامعة القدس فيؤكد أن المستشرقين اليهود يقومون بجهود حسيثة ومكثفة ضمن مخطط مرسوم هدفه التهوين من قدسية القدس ومكانتها في الإسلام ومن جهته يؤكد على أن القدس دائما مطروحة أمام التصورات اليهودية فيضيف أن ما يطرحه المستشرقون والكتاب اليهود يشكل الغطاء الأيدلوجي والأرضية الفكرية التي تنطلق منها سلطات الكيام الصهيوني لتنفيذ سياساتها وممارساتها الرامية لتنصم عالم المدينة المقدسة ومما أوضحه الباحث أن المستشفقين كانوا يتطلعون لعزل المدينة المقدسة عن هويتها العربية الإسلامية وذلك بالتدليل على أن الفتح العربي كان مرحلة عابرة في تاريخ المدينة وأن الوجود العربي فيها إنما كان ثمرة من ثمار هذا الفتح الطارئ ويؤكد أستروادي عميد كلية الأداف في جامعة القدس أن صلة العرب القدس لم تبدأ بتاريخ فتحها وإنما الصلة قديمة جدا ويستشهد بذلك بذكر العرب كثيرا في العهد القديم وأن هذه اللبظة أطلقت على نوع من القبائل كانت تسكن الجزء الغربي من فلسطين بما فيه القدس ويؤكد الدكتور حسن عبد الرحمن عميد كلية الأداف في جامعة القدس أن المتشقين اليهود حاولوا جاهدين من خلال محاولاتهم التشقيق بهدفنا في الصفات الإسلامية المميزة للعمارة الإسلامية وإذا توقفنا عند أحد هؤلاء الشعراء الإسلاميين نجد شاعر محمد التهامي مهموما دائما بالقدس وبقضية فلسطين وعروفتها فلنستمع اخوة الامام الى هذه الابيات التي تحمل شجلا الى سلسطين وقد عبر في البداية عن نفسه ومشاعره تجاه الاراضي المقدسة وحلمه نحو القدس الذي طال انتظاره مع الشاعر محمد التهاني بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الليلة المباركة ليلة الاسرائي والمعراج في يقيني انه لا يوجد فرد مسلم واحد في كل مشارق الارض ومغاربها اذا كان في قلبه ضرة واحدة من الامان إلا وقلبه كله الآن في القدس الشريف صاحبة الإسراء والمعراج أولى القبلتين ثالث الحرمين التي تعيش الآن في قمة المعاناة والعدوان أما انا فاني بكل قلبي واحساسي ومشاعري وجوارحي وشعري اعيش هناك اعيش بالقدس اناشدها ان تصبر وان تصابر حتى يجيء امر الله حتى يجيء نصر الله حتى يجيء وعد الله اقف على بابها اتأملها اقلب تاريخها احدثها اماشدها اعللها اقول لها كثير ببابك شدت الصور واكثر منها لديك العبر وذكرك اعيا لسان الزمان لطول الحكاية وعمق السير ايا قدس يا ملتقى الانبياء ومن ذاق طعم السماء فاتمر ويا راحة في يمين الوجود ويا راحة في يمين الوجود تجمع فيها البدى وانتصر فرب النبيون في حجرها وارضعت الحق حتى كبرت وضمته بالجفء اعضانها وساقت وانفاسها فانفشر فاول خيط الهدى عندها واخره فوق كل البشر. ولما بمكة هل النداء ولما بمكة هل الضياء فاعشى قريشا وزاغ البطر تدلى لدى القدس حبل الرجائي وكان الهدى والمدى المنتظر وفتح في القدس باب السماع وجاء لنا المستطى بالخبر فيا قدس يا راحة للنفوس ويا سورة من ثوال السور ويا صخره لا السماء ويا صخره لا السماء فما هي نور ولا هي حجب ولكنها بين حجم السماء وحجم التراب لها مستقر تضيء وتغلب كل الضياء اذا قل في جنبها او كثر ضيء وفي قلبها زيتها وتحسدها الشمس قبل القمر وتوزن بالدر احجارها فتخجل منا كرام الدرر. فظلوا, فظلوا من الروح في ديننا. فظلوا من الروح في ديننا واولى مراحلنا في السفر ومنهانة الحدس في دينه يكون كمنهان حتى كفر. فيا ويلنا عند وزن الحساب. فيا ويلنا عند وزن الحساب وعند التلاقي بيوم عشر وحين نساق الى عرشه ويحكم في امرنا المقتدر. ايا قدس ايا قدس ديس المكان الجليل ايا قدس ديس المكان الجليل وغطى على الصهر رجس اشر. وفي قتلك النار هجلانة فكاد ينوح عليك الشرر. وفي قدميك مضوا يحفرون فتشهق تحت علاك الحفر. كسن العصافير من قارها وتلقي على الذارعين الحجر وتهرع عند دوي الرصاف لاعشافها في اعالي الشجر كأن الحصاف بمنقارها رمى خالد سهمها فانتطر كأن الابابيل في صفها تعبئ احجارها من فقر وليه وليه في هما الساجدين الكرام هناك فؤاد دعا واضطبر فاذانه تنتشي بالاذان فاذانه تنتشي بالاذان اذا انداح في غبشات استحر يهز قلوب الجبال اتقال واربي على الرمل دمع الزهر يشد عمالقة ينسلون الى الصحم يشد عمالقة ينسلون الى الصحم في خفوات الحذر صفوفا تحير رصد العيون فيها ملائكة ام بشر يصلون يصلون في غابة للوحوش يصلون يصلون في غابة للوحوش فضج بانيابها والذكر بها الموت تخطئ اسبابه. جهة الموت تخطئ اسبابه وترميه كف جبان ضعر. فيخطئ من حوله في العراء ويأخذ من بالجدار السطر. بهذا العمى في حصاب الحياة سعمق ايمانهم بالقدر. وإيمانهم فوّع المعجزات وألبس ثوب الأمان الخطر وأنبت أقدامهم في التراب فأين أعتعت التراب السمر فلم تحرق النار أصل الحياة ولم تحصب الكف جزر الشجر هكذا إخوة الإيمان لا يستمعنا إلى هذه الأجياد من الشاعر الإسلامي الكبير محمد تهامي وقد ظهر القدس كثير من القراء والمتهلين نذكر منهم صديلة الشيخ المصطفى إسماعيل وصديلة الشيخ محمد صديق المنشاوي أما من لم يكتب الله له الزيارة هذه البلدة الطيبة فقد أبصى عليها بكلماته الحانية ولنستمع الآن إلى صديلة الشيخ محمد توخي مع هذا الابتهال الذي قدمه لنا في عام الفين واثنين ويختمه بالدعاء للقدس في الارض محمد في الارض احمد في الارض محمد يرى الرب احمد في الرب محمد ما دمت Amin Amin Amin القرآن. وحيا سابقا شرعا شريفا ليس فيه نظور وله بطيبة روبة من المعنى مع المعنى منا كما وعدتنا. وانطرنا على اعدائنا. اللهم خلس القدس من اليوم. اللهم شدد شمله. يجمعكم والله اللهكم مجعل بينهم شديدا الله الله اللهم اجلهم بايدي المسلمين يا رب اللهم اجلهم بايدي المجاهدين يا عليهم صائقة مثل صائقة عاد وثاموس. اللهم اكتب الغلبة والنصر لفلسطين في كل وقت وحين اللهم ارزقهم النصر والتمكين هكذا اخوة الانهان عشنا مع هذه حلقة التي اتمنى ان تكون قد استمتعتم بها وفي الختام اشكر مجهودات الزميل محمد انور حمودة من الهندسة الاذاعية ولكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من طراطنا الاذاعي طهرة يقدمها لكم وسام البحر أنت أنت الله